اونئك عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين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 الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا ويسترون به ثمنا قليلا اولى كما ياكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم اولئك الذين استروا الضلاله بالهدى والعذاب بالمغفره